واتى فاطمه تطالب من المصطفى ذاها <تصفيق> ليت شعري لمخول فتسنن القرآن فيها g'ada بعد فرضها بدلا انه والون لمن سن ظلمها واذا جرعها من بعد والدها الغيه ايام فبسمع جَرَّعَها هاوًا ماذا صنعوا بها عصرها بين الباب والجدار وأسقطوا جنينها وكسروا ضلعها شيعتها ملائكة الرحمان لفقان بها عنادين لأبيها النبي في قربها أم لأن البتول أوصت بألال يحضر آيها يؤدفنها فما إن تتعرض ما لا فعل به الظالمون تسمع صرخته وال اسم تدري وكل أهل الأرض تشهيد خصمك يوصل الدار يا علي يا علي خصمك يوصل الدار وبوجه أودك يدوس الحيد ويضرب على باب النار وانت تشاء ويا ترى قدامك يا حامل جار بين باب الحياة جام الرجل سي عصر فاطمه عصارني يا يا وكسر بلوحي وانا اصرخ بالدار شو تصيح يا زهره اه انكسر بلوحي اه ما في احشائي اي والله يا محسن سقط من عندي سلسك طيام من باياب يولى ظل دم من الظلع يجريه والدمع على أولاد عباب أنا أصرخ والدمع سجاب يفض الظلع من ننصاب ام حسين سقط يامل باب لي يفض بس وحده التاري قومي لي قومي لي قومي لي والي والي الماء عن اشتك حالي وهضم اللي يجرى علي اي وضلع اللي هدم حالي ودم علي كتجا حاديه وانت تكفلت بي وجدامك يا حتى سوى دمتوني ما قد ارت قفدوني وانا على كدير العين شاشن العذر مني